أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد من الله जी luz sim eu Sana yardım لقد صدق الله رسوله sign I <laughs> don't ओय CD وما ومزغلو... Bismillah. I'm right. a Oh, mm -hmm. O Lord, الأداة